يقول الله تبارك وتعالى واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذنا ميثاقكم واذكروا حين اخذنا منكم العهد المؤكد هذا هو الميثاق وذلك بالايمان بالله تبارك وتعالى وعبادته وحده ورفع فوقهم جبل الطور من أجل أن ينقادوا وان يذعنوا وأمرهم الله تبارك وتعالى أن يأخذوا ما آتاهم بقوة ما آتاهم عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام هو موسى الكليم بقوة يعني بجد واجتهاد وإلا أطبق عليهم الجبل الذي صار فوق رؤوسهم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اذكروا ما في هذا الكتاب قولا وعملا ذكرا بالقلب وذكرا باللسان وذكرا بالجوارح لعله يحصل لكم بسبب ذلك التقوى ومن مما يذكره بعض المفسرين وبعض أهل العلم من تكلموا على تاريخ اليهود وعلى أهل تلك الملة يقولون إن اليهود إذا سجدوا يسجدون على حاجب واحد يعني سجودا مائلا على أحد الحاجبين. ويرفعون الآخر يقال إن أصل ذلك هو هذا الموقف أنه لما رفع فوقهم الطور وهددهم الله عز وجل بإلقائه عليهم كانوا في غاية الخوف فسجدوا خضعانا وكانوا قد رفعوا طرفا إلى الأعلى ينظرون إلى الطور خشية أن يقع عليهم، فصار ذلك هو أصل سجودهم. أكذا قال بعض أهل العلم، وهكذا ما ذكر من استقبال الصخرة صخرة بيت المقدس. يقال إن سبب ذلك أنه لما كانوا يحملون التابوت معهم في أسفارهم ومغازيهم كانوا يستقبلون التابوت ويصلون إليه حيثما حلوا، فإذا رجعوا إلى بيت المقدس. وضعوه على الصخرة إذا كانوا في حال الإقامة جعلوه على الصخرة فكانوا يستقبلون الصخرة يصلون إليها ولذلك لما تسلط عليهم النصارى بعد دخول قسطنطين في النصرانية والواقع أنه جرها إلى وثنيته صار اليهود في حال من الذل والاستضعاف فكان ذلك الموضع الذي يقدسه اليهود موضعاً لي. النفايات موضع الصخرة فلما جاء الفتح الإسلامي على يد عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الدين هو دين العدل والرحمة فأمر بإزالة تلك الأوساخ والأقدار التي وضعت في ذلك المكان فالإسلام ما جاء بمثل هذا فكان النصارى يفعلونه عدوانا وظلما ونكايه باليهود فرفع الإسلام عنهم ذلك وهم يعرفون هذا جيدا ويدركون أنهم حينما كانوا يعيشون في ظل حكم المسلمين أنهم كانوا في رغد وعافية لا يجدونها في ظل حكم النصارى فعلى كل حال هكذا قالوا ولذلك فإن هذه الصخرة ليس لها قداسة عند المسلمين وإنما بنيت عليها هذه القبة في عهد بني أمية فليس لها مزيه ومعنى وما يذكر حولها من الأساطير وأنها معلقة بالهواء كل هذا كذب لا صحه له ولا يصح أن توضع هذه القبة قبة الصخرة لتمثل بيت المقدس أو لتمثل المسجد الأقصى فإن المسجد الأقصى يختلف عنها وإنما هي في فنائه وللأسف لا يكاد يذكر المسجد الأقصى إلا وتوضع هذه الصورة صورة قبة الصخرة وأكثر الجيل الذي جاء بعد احتلال اليهود للمسجد الأقصى لا يعرفون المسجد الأقصى الذي هو المسجد الأقصى أعني بناءه ولا يعرفون إلا قبة الصخرة حتى المؤتمرات التي تقام في كثير من الأحيان عن القدس وتتحدث عن القدس يوضع خلفهم صورة قبة الصخرة وهو شيء محير لا تدري لماذا يفعل ذلك على كل حال من الفوائد أيها الأحبة التي تؤخذ من هذه الآية وإذ أخذنا ميثاقكم لاحظوا هنا أن الله تبارك وتعالى يذكرهم بأخذ الميثاق من أجل العمل بمقتضاه لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل مواثيق متعددة منها الإيمان بالرسل الذين يبعثهم الله عز وجل ويدركهم هؤلاء ومن ذلك أيضا هذا من المواثيق التي أخذت على النبيين وهكذا من المواثيق التي أخذت على أهل الكتاب تبيننه للناس ولا تكتمونه هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم اي يبينوه والواقع أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فهنا قال وإذ أخذنا ميثاقكم فجاء الميثاق مفردا وهو في الحقيقة وإن كان بمعنى الجمع لأن الميثاق هنا مفرد مضاف إلى المعرفة كاف الخطاب وذلك يكسبه العموم فهو بمعنى الجمع لكن من أهل العلم من يعلل مجيئه بصيغة الإفراد أنه ما قال وإذا أخذنا مواثيقكم قالوا للدلال على أن كل واحد منهم قد أخذ عليه ذلك يتنزل على كل واحد من هؤلاء اليهود وإذ أخذنا ميثاق ميثاقكم ميثاق كل واحد لو قال مواثيقكم أيضا لربما يفهم أنها مواثيق متعددة وعلى كل حال هو ميثاق هنا واحد فأفرده وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية تلك الحالة التي وصل إليها هؤلاء اليهود من العتو والتمرد فما يحصل منهم الإذعان والإقرار والله هو الذي يأمرهم والكليم بين أظهرهم إلا برفع جبل الطور جبل الطور جبل هائل ضخم يرفع فوق رؤوسهم ويقال لهم خذوا ما اتيناكم بقوة فهم لا يأخذونه طواعية وانقيادا لوعورة نفوسهم وسوء طواياهم ولشدة طواياهم تمردهم وعتوهم على ربهم تبارك وتعالى وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام فيرفع فوقهم الطور فهذه صورة بالغة الوضوح تبين عن حال هؤلاء اليهود أنهم أبعد ما يكونون عن القبول والانقياد والإذعان لربهم وخالقهم جل جلاله. وإذا كان هذا حالهم حينما يأمرهم الله عز وجل ونبيهم كبير الأنبياء أنبياء بني إسرائيل وهو موسى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومع ذلك يحتاجون إلى رفع الجبل فوق رؤسهم من أجل أن يقبلوا فكيف بحالهم بعده كيف بحالهم بعده وإذ نتقنا الجبل يعني رفع. فهذا صار بمثابة الظل كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة هذا أمر وهو للوجوب وما تفيد العموم كل ما آتيناكم خذوه بقوة يعني بجد واجتهاد من غير توان ولا تأخير ولا تأخير تغافل أو تكاسل وهكذا ينبغي أن يتعامل مع وحي الله تبارك وتعالى وشرعه وهده فإذا كان ذلك مما قيل لبني إسرائيل فإن هذه الأمة ايضا ماموره بأن تأخذ ما اتاها الله عز وجل بقوة والله عز وجل يقول لداود صلى الله عليه وسلم وهو من كبار أنبياء بني إسرائيل وهو ملك من ملوكهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وهنا ينبغي لهذه الأمة أن ترجع إلى نفسها وأن تتعامل مع شرع الله عز وجل وهداه بجد وبرغبة أكيدة وبعمل على الوجه المشروع فإذا أمر الله عز وجل بشيء فلا يصح بحال من الأحوال التواني والتباطئ ابتداء من هذه الصلاة إذا نادى المنادي فقال الله أكبر حي على الفلاح فالبدار البدار وهكذا التعامل مع أحكام هذه الشريعة الحلال والحرام وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به أو نهى عنه في القضايا العلمية والقضايا العملية أخذ ذلك بجد من غير تفريق بحسب ما تهواه الأنفس فلا يكون حال أهل الإيمان ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض كذلك أيضا لا يصح بحال من الأحوال أن يتجارى مع هذه الشريعة بالنسبة للعالمين بها بحسب أهواء الناس فذلك يكون بالنسبة لعامة الأمة وبالنسبة لخاصتها أخذ الكتاب بقوة بجد تتبع رخص الفقهاء أمر يخرج المكلف من ربقة التكليف ومن ضبط الشرع له ولي سلوكه وعمله وحاله وهواه إلى ما يقابل ذلك حتى تصير الشريعة تبعا لأهواء الناس هذا يقال أيها الأحبة بالنسبة للمكلف نفسه بمعنى أنه يجب عليه أن يبحث عن الحق والحق عند الله واحد لا يتعدد فلا يطلب ما يوافق مراده وما يهوى فيبحث عن فتوى مفتن ليرخص له بهذا الفعل أو أنه قد رأى أحد المفتين في قناة فضائية يفتي بالجواز والترخيص بهذا الأمر ثم يقول وجدت من يبيح هذا الفعل وهو حينما يتتبع ذلك فإنه سيجد في كل شيء له فيه هوى ما يرخص له فيه فتكون النتيجة كما قال جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بأنك إن أخذت برخصة كل فقيه اجتمع فيك الشر كله يجتمع الشر ولهذا لما جمع بعضهم كتابا في رخص الفقهاء ودفعه إلى أحد الخلفاء فنظر فيه وعرضه على بعض من حضره من أهل العلم فحكموا على أن هذا الكتاب كتاب زندقه لماذا؟ لأنه يخرج من شرع الله عز وجل فهذا فيما يتعلق برخص الفقهاء خذوا ما اتيناكم بقوة بجد فالكسل والتأخر والتباطؤ والتسويف لا يجدي سواء كان ذلك في الدعوة إلى الله أو في العمل بشرعه وطاعته وترك ترك مساخته أو كان ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الولاء والبراء أو غير ذلك من أبواب هذه ان يؤخذ ذلك على مراد الله تبارك وتعالى من غير تبديل ولا تضيع ولا تفريط ولا تأجيل ولا تسويف يكون دافعه الكسل والتفاقل هناك اشياء قد تؤخر ونحو ذلك الاقتضاء المصلحة الشرعية المعتبرة التي يقررها العلماء الربانيون لكن إذا كان الداعي لهذا التسويف والتأخير هو التثاقل والكسل فهنا يكون ذلك من قبيل التفريط والتضيع إذا الكسل في الطاعة القعود عن الدعوة إلى الله عز وجل وقد تكلمنا في مجلس خاص على قوله تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقلنا أن الأيدي يعني القوة القوة القوة في العمل بطاعة الله والقوة بالدعوة إليه والقوة في البلاغ وجهاد أعدائه كل هذا مما يطلب فيه القوة وللأيدي لكن هذه القوة تحتاج إلى الجانب الآخر وهو والأبصار البصائر أن يكون هذه القوة على بصيرة على هدى من الله تبارك وتعالى وإلا فإنها قد تتحول إلى جفاء وغلظة وفساد وإفساد لا يكون فيه صلاح دين ولا صلاح دنيا فهذا كله يدخل فيه تتبع الرخص الكسل والتباطؤ وكذلك الحيل الحيل التي يخرج بها المكلف من الأبواب الخلفية فالشريعة جاءت لضبط عمله وسلوكه ونحو ذلك فهذه الحية المخارج كيف تتخلص من الزكاة بأن يمكن أن تعقد عقدا صوريا مع أحد وتبيع هذه العقارات أو, أو نحو ذلك أو تتصرف بهذا المال أو تغير الحلال كما يقال وذلك من أجل الخروج من عهدتها لألا يلزم بالزكاة هل لا تبرأ ذمته وقل مثل ذلك في من يريد الفطر في رمضان فانه لربما يضرب طريقا يسلكها يخادع ربه كانه مسافر وهو يريد الفطر ولا ليس عنده سفر فيمشي تلك المسافه التي يذكرها يحددها بعض الفقهاء او فيما يكون في العرف من قبيل السفر ثم يفطر ويرجع هو لو افطر في وسط بيته لخفف على نفسه عناء الانتقال و البعد فالحكم واحد فليس له من ذهابه ذاك ومسيره هذا إلا العناء والتعب ما تغير الحكم حيلة كما سيأتي في حيلة بني إسرائيل في الصيد يوم السبت فهذه الحيلة التي يخرج بها الإنسان من ربقة التكليث لا تغني عنه شيئا ولا تبرأ ذمته بذلك وسيجد أشياء عجيبة في كلامي بعض الفقهاء من هذه الحيل ولو نظرت في مثل كتاب اعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله حينما تحدث عن الحيل بفصول طويلة جدا وذكر امثله كثيرة للحيل المحرمة وذكر ايضا حيلا صحيحة مباحة فهذا يذكرون فيه اشياء عجيبة تصل الى قتل الزوجة من غير تبيعة، وتصل إلى فعل كل ما يحل له من غير من غير تبيعة، والتنصل من الحقوق المالية لذوي الحقوق، والتنصل من الكفرات والحدود وما إلى ذلك على كل حال، فالجد والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى هذا هو الطريق، لكن على ما وفق ما شرع الله تبارك وتعالى ليس بغلو يبلغ به العبد إلى تحريم ما أحله الله تبارك وتعالى أو إيجاب ما لم يوجبه أو حمل النفس على لون من المشقة كما يقول الشاطبي رحمه الله غير معهودة تفضي بالمكلف إلى التثاقل والانقباض وعدم الإقبال على العبادة برغبة فإن من مقاصد الشارع التكليف بهذه الشريعة الدوام والاستمرار فيقبل المكلف على الطاعة والعبادة بطواعيه ورغبة فإذا كان يحمل نفسه على ألوان من الأعمال الشاقة جدا التي لم يجيبها الله عليه فتهدم عافيته وبدنه كأن لا ينام الليل يقوم ويصوم الدهر ونح ذلك وينفق كل ما بيده فإن ذلك يفضي به إلى مشقات غير محتملة فيضر بنفسه ببدنه ونحو ذلك ويستثقل الطاعة والعبادة فلربما يكرهها ويتبرم بها ولربما يكره ذلك الموسم الذي يقبل عليه مواسم الطاعة لأنه يحمل نفسه فيه على أمور لا تكاد تحتمل فهذا خطأ وإن كان هذا العمل من قبيل الطاعه يعني مثلا لو قلنا ان, إن أحدا من الناس يريد أن يختم في كل يوم في رمضان ختمته او ان يختم في كل ليلة من ليالي هذا الصيف الطويل في الصلاة إلى قبيل الفجر يختم ختمه كل يوم فهذا قد يشق عليه جدا ويثقل عليه ثم بعد ذلك ما يلبث أن يثقل عليه الشهر فإذا أقبل رمضان لربما صار ذلك بالنسبة إليه شيئا غير مرغوب فيه وهذا غير مراد تعامل مع الله لا يكون بهذه الطريقة ثم أيضا يؤخذ من قوله لعلكم تتقون أن الأخذ بالكتاب المنزل يجب التقوى, التقوى تقوى تتحقق بالعمل بأمر الله عز وجل واجتناب مساخته لكن ما الذي كان من هؤلاء اليهود مع رفع الجبل عليهم وأخذ الميثاق ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين خالفتم وعصيتم مرة أخرى رجعتم إلى ما كنتم عليه بعد أخذ الميثاق ورفع الطور كشأنكم دائما فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة والتجاوز عن هذه المعاصي والمساخط التي ترتكبونها لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة فيؤخذ من هذا لؤم بني إسرائيل بعدما رجع الجبل إلى مكانه واطمأنه رفع زال من فوق رؤوسهم راجعوا إلى عادتهم وما كانوا عليه من النكث والتولي والإعراب والتمرد ثم توليتم من بعد ذلك ولاحظوا قوله تبارك وتعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يؤخذ منها أن الإنسان لا يستقل بالتوفيق والهداية والتوبة وإنما يحتاج إلى ألطاف الله فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويوفق من شاء بعض الناس يقول أحاول أن أتوب ولا أستطيع صلى الله العافية يبتل بذنب بنظر محرم أو بعمل من الأعمال المحرمه ويقول أحاول أن أتوب ولا أستطيع فالموفق هو الله والهادي هو الله فعلى العبد أن يقبل عليه وأن يتضرع إليه ولا ينظر إلى نفسه أنه يملك من التقوى والإيمان والوازع الديني ما يستطيع معه أن يحجز نفسه عن كل ما لا يليق لا وإنما كما قال الإمام أحمد رحمه الله لولا ستر الله لفضحنا افتضحنا أكذا يكون المؤمن لا ينظر إلى أنه عنده قدرات وإمكانيات وعنده قوة إرادة وقوة عزيمة قوية وثبات وأنه لا تزعزعه العواصف والفتن والشرور لا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثرت فيها وقربت فتن الشبهات والشهوات على حد سواء، فاصبح الحال يشبه إلى حد كبير ما قال الله تبارك وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فهذه الأجهزة التي بيد الآن الطفل الصغير قبل الكبير هذه تنالها أيديهم تنالها اناملهم متى شاءوا نظر إلى أقبح المشاهد التي لا تنفعهم وإنما تضرهم في أبدانهم وفي قلوبهم وفي أديانهم وفي أخلاقهم مشهد واحد من شأنه ان يدمر الفضائل التي تعلمها الإنسان وتربى عليها نسأل الله العافية وكم سمعت من شكاية في هذا وما يشبهه فأقول الموفق هو الله الشبهات الخطافه ترى الرجل احيانا وتعجب لا ينقصه علم لا ينقصه عقل كيف يضل كيف يقبل مثل هذه الضلالات كيف يقتنع كيف يحسن الظن بهؤلاء المنحرفين الضالين لا تملك الا ان تقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يعني احيانا تجد من لا يتهم يعني لا يتهم أنه يقصد اتباع الهوى من له اشتغال بالعلم وعبادة ومع ذلك قد تعلق في قلبه شبهة صلى العافيه فيضل ويزيغ وانظروا عبر التاريخ الضلالات والأهواء وقد ذكرت في الكلام على الاختلاف أمثله نماذج من هذا عمران بن حطان من زعماء الخوارج كان من أهل السنة يقال إنه له كانت بنت عم أراد أن يردها إلى الحق كانت على رأي الخوارج فتزوجها ففتن وتحول إلى زعيم من زعماء الخوارج وكبير من كبار قادتهم ويقال إنه قدم غلام من أو فتى من عمان فقلبه في الله عليه وسلم، كلمه وناظره والشبه الطافة، لذلك كان السلف يضعون الواحد يضع اصبعيه في أذني قتادة وغير قتادة أكلمك بكلمة يقول ولا نصف كلمة أجلس في هذا الدكان أكلمه قال لا قلمة القلب ضعيف عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التحول كل يوم على مذهب هذا اللذي شاب صغير قليل العلم قليل الخبرة قليل المعرفة بتاريخ أشياء يجب أن تعرف ويتابع حسابات الله أعلم لمن تكون هذه الحسابات فيها أنواع الشبهات والضلالات التي هي أكبر منه بكثير أمور لا يحيط بها علما ولا يعرف ما وراءها ثم بعد ذلك يكون حطبا في فتنة يتسارع إليها فيخسر دنياه وقد يخسر آخرته هذا دين حينما يثق الإنسان بنفسه يقول انا أعرف انا أميز انا عندي عقل أنا أفهم من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التحول الإمام مالك إمام دار الهجرة جبل في العلم يأتيه رجل يقول أنظرك يا إمام قال ثم ماذا إذا فإذا غلبتك قال أتبعك قال فإذا غلبتني قال تتبعني قال فإذا جاء رجل ثالث فغلبنا قال نتبعه قال هكذا الدين كل يوم على دين وكل يوم على مذهب ولذلك انظروا إلى أصحاب الأهواء كيف يتحولون وكيف يتقلبون وخذوها أيها الأحبة إذا رأيت الرجل كل يوم على طريقة وعلى مذهب وانظرت إلى تاريخه كان هكذا ثم صار هكذا ثم صار هكذا فذا لا يوثق به من جهتي الاقتداء لا يصلح أن يكون قدوة أما دينه فبينه بين الله عز وجل لكن للاقتداء لا يصلح للاقتداء لا يصلح أبدا للاقتداء والمشكلة أن هؤلاء الشباب حين لا يعلمون عن هذا كله الخلفيات لهذه الضلالات وهؤلاء الذين يتحولون ويتقلبون في الفتن ظهرا لبطن لربما كان بعض هؤلاء في يوم من الأيام على الطرف الآخر أقصى اليسار ثم صار أقصى اليمين هذا يوثق فيه هناك أشياء أيها الأحبة تدل على ضعف في العقل وضعف في القدرات التي عند الإنسان ابتداء فمثل هذا هل يصلح أن يوجه أن يرشد وأن يعلم وأن يرجع إليه في الملمات والمهمات والأمور الخطيرة الكبار أبدا ولذلك أقول انظروا إلى العلماء الراسخين تجدهم على جادة واحدة خذ أمثلة الامام احمد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الحافظ ابن القيم ابن رجب وإلى عصرنا هذا يصح ان اقول ان شاء الله ولست مبالغا شيخ الاسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا العصر من مثله في العلم والورع نحسبه والله حسيبه على جاده واحده من ايام شبابه الى ان توفي نفس واحد لا تجد تحول ولا تقلب ولا يمين ولا شمال في العلم والعمل والتعليم والدعوة وإنكار المنكر وما أشبه ذلك نحن نقول للشباب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فهؤلاء الذين ماتوا على جاده هؤلاء هم القدوات هم الأعلام لكن المشكلة حينما يسقط هؤلاء من نفوس الناس ويفتح باب المذمة والوقيعة فيهم فعندئذ تبقى الشياطين هي التي توجه ويبقى الأصاغر هم الذين يقودون ويعلمون ويذهب الكبار ولو كانوا من الأحياء ولو كانوا من الأحياء إذا أسقط في أعين الناس فإنه صلى الله العافية والهداية للجميع وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم وصلى الله على النبي نحمد وعليه وصحبه